وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب إصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داود ذل الأيدي إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحن في العشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب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 إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدا ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي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 يا داود إنا جعلك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عسبي لله إن الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ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 وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْعِشَاءُ صَافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن سليمان ليمان وألقينا على كرسيه جسد ثم أناب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 واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجنك هذا مغتسن بارد وشراب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 وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ إسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذِ الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبًا جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتُوحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ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 هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالون النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار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 kalau fainn k min al muzzirin, ilahyoomi waktu al marnum. Qalaf b agzatik la ughyannahum ajma'in, ilahibadak minhum al mukhlasin. Qalaf مَن مِنكَ وَمِن مَن تَبِعك مِنهم أجمعين قُلْ مَا أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنَّهُ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ